هذاك المر قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوك تنحلوة باقصى الوجه مرتسمة هذاك المر قدامي وله ما في سكسوك وله نظرات قتالة وله سكسوك تنحلوة باقصى الوجه مرتسمة حرمني النوم في ليلي حرمني النوم عقبالة هيحس الشوق في صدرها ذبح وزاد فيها ما حب أم ما وحب عمة وحب جدة وحب خالة أحب أمه وأحب عمه أحب جده وأحب خاله أموت بنظرة عيونه وأحشك كل حروف اسمه أحب جده وأحب هزله أذوب وحالتي حاله إذا يطروه قدامي أحس بداخلي صدمة ذبحني بكثرة مشتاقة ذبحني بكثر أشغاله شغلني جنن قلبي فصلني من على الخدمة وذبحني بكثرة مشتاقة وذبحني بكثرة اشغاله، شغلني جنن قلبي، فصلني من على الخدمة يلي تقدر أصير بيوم شي دائم قباله يلي تقدر أصير بيوم شي دائم قباله وراه بكل مكان يروح شي غالي يهمه يا تي ساعة مبيدة أو أرقام بجواله يطقطقني على كيف ولا بحفظ سوى رقمها ندري أنه يعاني وأدري صعبة أحواله قلبي ما يطاوعني أبي دائم وهو يما ترى ما يهمني ربعه وعذالي، وعذالة أحب بكل جنون الحب والإحساس والذمة صحيح إنه يكذبني وظنونه على باله لكنني بعلمه كيف هو دمي وأنا دم يقول إني أنا أنسى فعلى الله ولا فعلى لو بنسى أنا نفسي ما أنسى بدرس يقول إني أنا أنسى فعلى الله ولا فعلى لو بنسى أنا نفسي ما أنسى بدرس ما ذاك. المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكتن حلوة بأكسر وجه مرتسمة قلبي يشوف لي حل بحبه صار لي عالة يا أمي تجيبها لعندي ولا نطلبها من أمه <تصفيق> سلام سلام.